انس بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ادخل علينا رجل لا نعرفه قال اين هو ابن عبد المطلب قلنا ذلك الابيض الهمهب ابيض مشرب بحمره صلوات ربي وسلامه عليه اذا تبسم كان وجهه كفلقه القمر قلنا ذلك الابيض الهمهب فجاءه وقال يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومشدد عليك السؤال وكان متكئا فجلس قال يا محمد من الذي رفع السماء قلت الله قلت يا محمد ومن الذي بسط الارض قال الله قال ومن الذي نصب الجبال يا محمد قال الله قال اسالك بالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك الينا رسولا اسالك بالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك الينا رسولا فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نعم قال اسالك بالذي رفع وبسط ونصب وارسلك الينا رسولا الله امرك ان تأمرنا بخمس طلبات في اليوم والليله قال اللهم نعم الله امرك ان تعمرنا بالصيام قال اللهم نعم قال الله امرك ان تأمرنا باداء الزكاه قال اللهم نعم الله امرك ان تأمرنا بحج بيت الله الحرام قال اللهم نعم قال والذي بعثك بالحق والذي رفع السماء وبسط الارض فَنَصَبَ الْجِبَالَ وَأَرْسَلَ كَيَّ إِلَيْنَا رَسُولًا لِأُحَافِظَنَّ لا عَلَى الصَّلَاةِ وَلأَصُومَ مِنْ رَمَضَانَ وَأُعْطِيَ الزَّكَاةَ وَأَحُجَّ الْبَيْتَ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا انطَلَقَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنْ صَدَّقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَّقَ مَا قَالَ وَحَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَامَ رَمَضَانَ وَأَدَّى الزَّكَاةَ وَحَجَّ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ دخل الجنه تامل بارك الله فيك تامل رعاك الله الذكاء قد تسقط في حال من الاحوال ان لم يكن عندك مال ان لم يكن عندك ما يستوجب الزكاه فلا زكاه عليك والصيام يسقط للاعذار ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى الحج لمن استطاع اليه سبيلا لكن قل لي بالله العظيم هل تسقط الصلاه في اي حال من الاحوال اذا لو حافظ على صلاته دخل الجنه في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لق الله وهو يحافظ على هذه الصلوات ان يدخله الجنه حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم أمف أبي ذر خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهم كنا له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامه ومن ضيعهن فلا يلومن الا نفسه ومن ضيعهن فلا يلومن الا نفسه اطلت عليكم لكن الحديث خطير والقضيه مهمه ابناؤنا يموتون على غير صلوات